على وفق السنة يؤجر عليه وإذا عمل عملا غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤجر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فليكرر السعي عمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه يقول السائل لدي مبلغ من المال في البنك هل يجوز ان اخذ الفائده و للفقراء ام اترك الفائده للبنك المعاملات يقصد بها المرء الربح لا تخلو ان كانت معاملات شرعيه مباحه فالربح حلال له وما قال الله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا فالفائده المشروعه على وفق السنه حلال لك ان انتفعت بها او تصدقت بها او عملت بها مشروع من المشاريع التي ينتفع بها المسلمون كالمسادد والاربطه والطرق واجراء المياه وغير ذلك وبذلها في هذا قربه وطاعه لله جل وعلا لان الربح هذا ربح حلال اما اذا كانت المعامله ربويه فالمعامله هذه حرام والمرابي محارب لله ورسوله وان خسر احيانا المرابي يخسر ومع هذا محارب لله ورسوله في حالات يكون له ربح فيقول انا اتنزه عن اكل ربح الربا أصرفه في المصالح نقول هذا مال حرام عليك إن أكلته فهو سحت وحرام عليك وسبب لعدم قبول دعائك وإن أنفقته في المصالح لم يقبل منك لأنه مال حرام يجهل بعض الناس يقول انا اساهم في كذا او كذا وانا اعرف ان عندهم شيء من الربع لكني اذا جاءني الربح مثلا ربحت مئة اصرف منها خمسين او ثلاثين او اقل او اكثر في المصالح او على الفقراء او في المساجد او نحو ذلك حتى اطهر الباقي نقول لا يا اخي معاملتك واستمرارك في المعامله معهم ولو اخرجت كل الربح فانت محارب لله ورسوله مادم تعلم انهم يتعاطون الربا فلا يجوز لك الاستمرار ويحرم عليك ذلك وان اكلت الفائده حرمت من قبول الدعاء وكنت محاربا لله ولرسوله وعل أنفقتها في المصالح لم تقبل منك وكنت محاربا لله ولرسوله لأنك متعامل بالربا يقول كيف الخلاص؟ نقول نعم إذا, كان إذا كنت أردت الخلاص لأنك تبت من هذا العمل فخذ رأس مالك وأنفق الربح في مصالح المسلمين لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل التخلص من المال الحرام وتؤجر تؤجر على توبتك وإقناعك على الربا وتؤجر على تخلصك من هذا المال المحرم لأنك إذا سعيت في التخلص من المال الحرام يعجرك الله بخلاف من يتصدق بالمال الحرام على نيه الصدقه هذا اثم ولا اجر له بخلاف من يستمر في المعاملات الربويه ويقول طهر الربح اصرف ثلثه او نصفه او اقل او اكثر في المصالح فيكون الباقي طاهر نظيف نقول لا يا اخي هذا في شرعك انت ليس في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا محرم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 فمن جاءه موعبة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربو الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان محارب لله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة والمستفيد اثنان الآخذ والمعطي اثنان والملعونون خمسة الكاتب والشاهدان ملعونون وإن لم يدخل جيوبهم شيء بل ربما ظنوا أنهم متعاونون وأنهم فاعل خير بتسجيل شهادتهم أو كون المرء فرغ نفسه وجلس يكتب لهم بل هم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لما وهم ما أكلوا ولا وكلوا لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان لو أن المرابين اذا ارادوا الربا بحثوا من يكتب لهم ما وجدوا عي هذا امتنع وهذا امتنع وهذا امتنع طلبوا شهود امتنع الشهود تعطلت معاملاتهم ما تعاملوا فامتنع الربا لكن لكون الكاتب يسارع يكتب لهم باجره او بدون اجره والشاهد يشهد لمصلحة او لدون مصلحة انتشر الربا وكثر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر ومن لم يأكله ناله من غباره ياتيه من سوء الربا من اسمه، وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وتنبيه لهم بالابتعاد عن الربا والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم يعني الوعيد الشديد على المرابين عند القيام من القبور يقوم المرا المرابي كالمجنون الذي يمشي ويسقط يسرع وورد ان بطونهم تكون كالبيوت العظيمه يفتضحون امام الملا وامام الناس كل من راهم عرفهم انهم من المرابين في عرصات القيامة تكون الفضيحة لكل صاحب كبيره من كبائر الذنوب والعياذ بالله كما ورد أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم لأنهم تكبروا ولا يحق لهم أن يتكبروا فعاقبهم الله جل وعلا بهذا العقاب فضيحة لهم فالواجب على المسلم ان يبتعد عما حرم الله جل وعلا ويحذره لانه وان استفاد منه فائدة بسيطة في الدنيا الا ان ضررها في الدنيا والاخرة عظيم وقد يستفيد اول الامر استدراجا ثم يمحقه الله جل وعلا يمحق الله الربا ويرب الصدقات والمحق قد يكون حسي وقد يكون معنوي الحسي مثل ما راى الكثير منا اناس اغنيا بالربا بين عشيه وضحاها اذا هم فقراء تراكمت عليهم الديون وأصبحوا فقراء هذا محق حسي يعني ذهب ماله والمحق المعنوي قد يجتمع المال عنده لكن لا بركة فيه لا يستعين به على طاعة ولا ينفع به نفسه ولا ينفع به جاره ولا ينفع به ولده وإن أكل منه نمى لحمه على السحت والحرام وإن ربى أولاده منه نشأوا نشأة فاسدة نشأوا على الفسق والفجور لأن لحمهم نبت على الحرام والعياذ بالله وقد قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فليحذر المسلم الربا ويبتعد عنه واين انتشر وكثر وفتحت له المؤسسات الكبيره العظيمه فتحها محاربه لله ولرسوله والعمل فيها فليحذر المسلم ذلك يقول الارض التي سالت عنها بالامس وساجعلها او جزءا منها مسجد ومدرسه ومشاريع خيريه لم اكن اشتريتها وانما هي مزرعه لي فهل فيها زكاه اقول لا ما فيها زكاه وما كان باقي في ملكك من المزرعه ما في زكاه حتى تحوله للتجارة اذا بعته وحولته واشتريت به اشياء تجارية فنعم واما ما دمت تزرع المزرعة واخذت جزءا منها وجعلته في هذه المشاريع الخيرية فليس فيها زكاة والاستثماريه التي للارض للمشاريع الخيريه استثمار للمشاريع الخيرية كذلك لا زكاه فيها اذا وقفتها مثلا يعني بنيت بها سوق تجاري او عماره سكنيه وقلت مثلا هذه العماره وهذا السوق ريعه للمسجد والمدرسه والمشروع الذي بجواره فلا زكاه في هذا كله يقول السائل والدتي لم تستطع العمره ووالدي قد توفي وأنا أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أرجع بعمرة فهل العمرة تكون لأبي أو لأمي تقول أريد أن أرجع بعمرة من المدينة فهل أجعلها لأبي المتوفى أو أجعلها لأمي الكبيرة الموجودة على قيد الحياة وأقول انظر إن كان أحدهما أدى العمرة والآخر لم يؤدها فالأحسن أن تجعل العمرة عمن لم يعتمر من والديك وإن كان كل واحد منهما اعتبر أو كل واحد منهما لم يعتمر فتجعلها عن امك بعد اعلامها بذلك ما دامت موجوده فالموجود غير القادر على الوصول الى مكه تعتمر عنه بعد علمه لان الام اولى بالبر فاذا تعذر عليك اعلامها مثلا لكونها بعيده ولا تستطيع ان تعلمها والوقت عندك مباغة قريب فاجعلها عن ابيك وان شاء الله تعتمر عن امك مرة اخرى يقول السائل توجد بجوار منزلي نخلة ولكن هذه النخلة تضايقني بضربها جدار المنزل وأريد أن ازيلها ولكن النخلة ليست ملك لي لوحدي فسألت الشريك أن يسمح فقال أبيع حقي علم بانه لا يستفيد منها فماذا علي أن أفعل إذا كان عليك ضرر من بقائها أو أنك لا تريد بقائها ف... وتؤثر على جدارك فيلزم شريكك أن يزيل الضرر عنك فإذا رفعت أمره إلى القاضي الشرعي فسيتولى النظر في القضية ويدلكم على الصواب إن شاء الله يقول السائلة امرأة ادت مناسك العمرة وبها وشم هل عليها شيء الوشم محرم ما يجوز للمرأة ولا للرجل ان يضع الوشم في الوجه ولا في الكف ولا في البدن عموما لكن الرجل أو المرأة يقول وضع الوشم فيه وهو صغير نقول لا إثم عليه هو أو المرأة وضعت الوشم جهلا والآن عرفت فتابت فما الذي يلزم نقول إن تيسر وسهل إزالة أثر الوشم فحسن فيزال لأنه منكر يجب إزالة أثره فإن كان لا يزول إلا بضرر فليس عليه فلا يلزمه إزالته وإنما يبقى ولا إثم عليه في هذا ما دام أنه تاب فالتوبة تجب ما كان قبلها فازاله أثر ومظهر الوشم ان تيسر فحسن وان صعب او لا يزول الا بتجريح او بعملية جراحية او نحو ذلك فلا يلزم هذا وانما عليه الاستغفار والتوبة ان كان هو الواضع له وان كان الواضع له غيره فليس عليه شيء الموضوع فيه يقول السائل نذرت ان اعتمر ولم استطع القيام بالنذر فهل يجوز ان اوصي شخصا ليعتمر بدلي يقول نذر عمره ولم يستطع القيام بها نقول يجب عليك الوفى بها متى ما استطعت ما دمت لا تستطيع فلك الامهال لكن يجب عليك الوفاء فإن باغتك الأجل قبل الوفاء بها فتوصي بها حتى يؤدها عنك ورثتك لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فما ينبغي للانسان ان ينذر انت تفكر في طاعه اعزم عليها او قل في نفسك متى ما قدرت على هذا فعلته تهجر بهذه النيه ثم ان اتيت بهذا فحسن وان لم تات به فلا شيء عليك لكن اذا نذرت فيجب عليك ان تفي والله جل وعلا امتدح الموف امتدح الموفين بالنذر ولم يمتدح الناذرين فالنذر نقول للانسان ما ينبغي ان ينذر لكن نذر نقول يجب عليك ان تفي بنذرك اذا تحقق لك ما نذرت من اجله قلت مثلا إن نجحت في الامتحان سأعمل كذا فنجحت يجب عليك أن تفي بنذرك إن وصلت إلى أهلي سالما عملت كذا لله تعالى نقول وصلت إلى أهلك سالم فيجب عليك أن تفي بنذرك تأتي تقول أريد أن أنذر إن, إن وصلت إلى أهلي سالم أذبح أنحر جزورا مثلا بعير أطعم الفقراء والمساكين هل لي أن أنذر هذا نقول ما ينبغي لك أن تنذر يكره لك النذر لا ينبغي أن تنذر تقول إني نذرت ووصلت سالم نقول يجب عليك الوفاء وإذا كان نذر هو أن يعتمر فما يجوز أن يكلف غيره إلا إذا تعذر عليه الوفاء بالنذر حينئذ تعذر عليه ما يلزمه فإن مات وقد تيسر له الوفاء بالنذر ولم يفي فيجب على ورثته أن يخرجوا من يفي بنذره عنه يقول السائل حضرت امس واديت العمره بعد صلاه التراويح وسوف اغادر بعد صلاه التراويح في هذا اليوم فهل علي طواف الوداع طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في العمره كما يجب في الحج وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمره والاولى للانسان ان يحرص على طواف الوداع واذا ادى نسكه العمره مثلا وخرج مشى في الحال فليس عليه طواف وداع واذا اقام بمكه فعليه طواف الوداع عندما يرى وجوب طواف الوداع يقول السائل طفت وسعيت وحلقت ولكن لم اصلي ركعتين خلف المقام فهل علي شيء صلاة الركعتين خلف المقام بعد الطواف سنة و ولا يفوت محلها متى ما ذكرت فصل الركعتين ان تيسر خلف المقام وانهى سنة الطواف او في سائر انحاء المسجد هذا شرفه الله او في بيتك وتنويها سنة الطواف التي تركتها او نسيتها او في الطريق وانت مسافر تصلي سنة الطواف فسنة الطواف لا يفوت محلها وقتها والحمد لله متى ما ذكرت فادها فان لم تعدها فليست بواجبه ولا يلزم ان تكون خلف المقام وإنما في أي مكان من المسجد أو في البيت أو خارج مكة يقول السائل متى يبدأ الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف العشر الاواخر من رمضان يبدأ اعتكاف العشر الاواخر من بعد غروب الشمس يوم عشرين رمضان أي ليلة إحدى وعشرين لأن الليلة تبع اليوم تبع اليوم الذي يأتي بعدها ف من اراد ان يعتكف العشر الاواخر فانه يدخل معتكفه غدا باكر بعد المغرب بعد الغروب والاعتكاف يجوز العشر الاواخر ويجوز في غيرها ويجوز شيئا منها ويجوز اياما قبلها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاور من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف العشر الاواخر واستقر عليها صلى الله عليه وسلم حتى لحق بربه عليه الصلاه والسلام فكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يقول السائل اديت السنة الماضية فريضة الحج أنا وزوجتي ولكن لم نبت بمزدلفة بل انصرفنا منها حوالي الساعة الحادي عشر ليلا وذلك لأنني مصاب في رجلي فهل هذا الوقت هو منتصف الليل وهل يجب علينا شيء الساعة الحادي عشر لا تعتبر منتصف الليل قبل منتصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الرجال والنساء والصبيان بعد منتصف الليل او بعد غياب القمر فيحسن بالحاج ان يتقيد بهذا ورخص صلى الله عليه وسلم للسقات ونحوهم بعدم المبيت لما هم فيه من الشغل في خدمة الحجيج ومن ترك المبيت فعليه هدي لأنه ترك واجبا من واجبات الحج الذي هو البيتوتة بمزدلفه يقول السائل اعمل سائق حافله واعمل فيها اعمل سائق حافلة وأعمل فيها اتاجر فيها فهل لي ان اخذ شيئا لاتاجر به بدون رب بدون علم رب الشركه علما بان ذلك لا يضره لا بعمله ولا بالحافله لا يا اخي ما يسوع لك ان تحمل تجاره لك بدون علم المسؤولين في الشركه لانك تحمل هذه التجاره بالسياره ولو جاء شخص اخر يريد ان يحمل بعضها او من نفسها او غيرها او مثلها ما حملت له الا باجره فما يسوع لك ان تحمل اشياء خاصه لك بدون علم من من ياذن بذلك من الشركه فلا بد مراجعات الشركه فان اذنوا لك